ثلاثة استمع إلى النص التالي والكتب مغلقة ثم أجب عن السؤالين الآتيين أولا وبعد ذلك اقرأ الفقرة بدقة ثم أجب عن الأسئلة أدناه سيرة ذاتية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب من أصحاب رسول الله ولد سنة خمسمائة وواحدة وثمانين ميلادية في مكة، لقبه الفاروق، لأنه يفرق بين الحق والباطل، ولا يخاف أبدا من قول الحق، تولى الخلافة بعد أبي بكر سنة ستمائة وثلاثين ميلادية، الخليفة عمر نموذج فريد للحاكم العادل، وهو رئيس متواضع يهتم بشؤون الشعب، وله في ذلك قصص طريفة توفي سنة 644 ميلادية في المدينة المنورة ودفنه المسلمون بجانب الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.